فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أَنَّكُمْ غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عاهدوا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 فَإِذَا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم واقعدوا لهم كل مَرْصَدٍ فإن تابوا وأقاموا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ فخلوا سبيلهم إِنَّ الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ قلوبهم فَاسِقُونَ فاسقون اشتروا اللَّهِ الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 فَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بعد عهدهم وطعنوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّمَا الكفر إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 ام حسبتم ان تتركوا وَلَمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يَتَّخِذُوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون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 قل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ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 إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن يثم ولو كره الكافرون هو الذي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 يكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألی.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 زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرنا الله فيحلوا ما حرنا الله زين لهم سوء اعمالهم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 لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الْأُمُورَ حتى جاء الحق وظهر أَمْرُ الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفني ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جهنم مَلْمُحِقَةٌ بالكافرين إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ سَرَهُون قُل لَّنْ يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا اشد الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون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 زين الله من فضله ورسوله انا الى الله راغب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 لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين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 ومنهم من عاهد الله لئل آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت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 يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فَإِنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا شدود ما أنزل الله على رسوله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 وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ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 سائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الكريم والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا نخنصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طَائِفَةٌ منهم فِي ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم, ولينذروا قومهم إِذَا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ فَمِنْهُمْ من يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه إِيمَانًا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وهم يستبشرون وَهُمْ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُبْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أَحَدٍ ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بِأَنَّهُمْ قوم لا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريق عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو